ابن غياث والطحاوي والقدوري والكاساني والسنخسي ومن الاسماء التي اشتهرت في فقه الامام مالك عبد الله ابن وهب واشهب ويحيى ابن كثير وأسد ابن الفرات وسحنون وابن عبد البر والقاضي عبد الوهاب والباجي وابن رشد وابن العربي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 واسحاق ابن راهويا ويمكن التعرف على نبذ من تواريخ هؤلاء الاعلام من الكتب المتخصصه والله اعلم